হম yeah.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 عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا وَيُحَذِّرُكُمُ الله نَفْسَهُ والله رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ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 ان انك سميع الدعاء فنادت الملائكه وهو قائما يصلي في المحراب ان الله يبشرك أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمه من الله وسيدا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين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 واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار الله, الله أكبر سي الله لمن حميدا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 بيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك এবং জাহার নাম অবধারিত করে দেন শহীদ জান্নাতে যাওয়ার এবং জাহার নাম হতে বাঁচার একটি মাত্র পথ তাহ আল্লাহ তাহ জানে দেখুন আমার ধারাবাহিক দাস প্রতি সম্প্রচার আমরা অনেক গুনাহের কাজ করি দিনে আর রাতে সকাল আর সন্ধ্যায় জেনে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 خير المغضوب عليهم ولا الضالين فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار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 فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندع ابنا انا وابناكم ونساء انا ونساءكم وانفسنا وانفسكم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 I made them broken.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 لا هاتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم صِراني اولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين اين اول الناس ابراهيم الذين اتبعوا هذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفتهم من اهل الكتاب لو يضلونكم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 كَنَسْتَعِينْ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمْ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما موتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومن هم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل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 ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلغون أنسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما ফিল্টার করলে পানি বিশুদ্ধ হয়। করলে রক্ত বিশুদ্ধ হয় তাপ দিলে সোনা বিশুদ্ধ হয় আমাদের কষ্টার্জিত টাকা কিভাবে বিশুদ্ধ হবে পবিত্র কোরআনে অনেকবার এই কথা বলেছেন সবচেয়ে সেরা মাধ্যমে সমর্থন করুন ডোনেশন এবং জাকাত পাঠানোর ঠিকানা আইআরএফআ ব্যাংকোট আটচল্লিশ ক্যালথরপে রোড বার্মিংহাম ইউকে পোস্ট কোড বিয়ান টি Pound account number zero double euro account number zero double us dollar account number zero double short code three Swift BIC code IBO IBAN double two IB ZB টেলিফোনে টাকা ট্রান্সফারই যুনো কল করুন 442082424321 টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন admin@pstv.tv আপনার দায়িত্ব পালন করে পুরস্কার নিশ্চিত করুন যাকাত দিয়ে এই দায়িত্ব পূরণ করুন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 দেখুন ইসলামের গল্প বলো প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাতটায় আপন সম্প্রচার সকাল নটাইব বাংলাদেশে বিস বাংলায়